Yeah. يَا نُورَ بَصِيرَنَا سِرْ صَوْنَ وَزِيرَنَا اعُوذُ عَنْ عِلْمٍ مِنَ الظُّلْمِ نَجْنِي من الصلاة تخذوها No. Oh. Oh I'm okay. calling I'm a Hold